رضون ما يأتيهم من ذكر من ربي ثتين الا استمعوا وهم يدلو هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر السماء والأرض قال ربي يعلم القول في السماء قالوا اضغاث احلام من بل تران بعله وشاعد بل قالوا اضغاث احلام نَبِئَ آيَاتِكَ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلَى فهم يؤمنون وما وَقَعَ عُرْسًا قَبْلَ كَئِلِ رِجَالٍ نُوحِي that فَقُمْ فَفُمْ نَادِرْ كُنْ رَيْتَ كَانَتْ عَالِمًا وَأَنْتَ مَا أسنا إذا هم منها يركضون لا قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت سلك دعوة وهم حتى جعلناهم حصيداً خابتين وما قال الكون dong قد او قد قم الولير من أخذوا آلية من الأرض هم ينشرون <تصفيق> لو كان فيما آلية إلا الله لك فسدت لو كان بي مال إلا الله قول فسدت تصبح الله سبحان الله رب النار شيئا ما يصفون فسبحان الله رب النار شيئا ما يصفون لا يدرون ما ي فان وهمي اس للود امي تنقض من وَمَا أَرْسَلْنَا مِن What the? Amen. و می‌یا کل إِنِّي اینی اگر من بدونی بدانی که أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ تَارَتْ فَفَتَقْنَاهُمَا أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَ فَارَتْ فَسَتَقْنَاهُ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ أَطَلَئُونَ وَجَعَلْنَاهُ فِي الْأَرْضِ وَرَاسِيًا أَنْتَ مُدَبِّرُ وَجَعَلْنَا Amen. واجعلنا في الأرض رواسية أن تبيد بهم واجعلنا فيها بجاج السبلا لعلهم وجعل ذا فيها في جال سبنا الظلم يزد دون وجعل سبنا وَالَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والله. والله. والله. والله. والله. والله. كل في فلدي يسبحون كل في فلدي يسبحون وما جعلنا لبشر قبلة الخلد وما جعلناني بشر من قبلة الخلد أفإن فهم الخالرون <تصفيق> أفإن مدفهم الخالدون <تصفيق> كل نفس